وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَوْدٍ إِذْ جاءتهم الرسل من بَيْنِ أَيْدِيهِ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّا بِمَا أُرسلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آية